out of the لضمان الامتثال في zaanimowany, bohater, wydarzenia zawody, nie No, I'm not the killer. على يشوفه، نشوفه ما خربه، من كل مكان، نشوفه من كل زاوية، نشوفه من كل مكان، من وعند بعد كم حبيت من هذا المكان، وياك فلان من في لا شلاحا بيع من الملوشين من الملوش تموه من المراهنين Dla وين بعدد يا علي الحقاضه ترى من قناه الثانيه والثالثه والربعه داوود الشنجي متخصص في شيع بي. بي. من بينهم، والشام تجاوزت يجب محمد، خلقهم محمد تجاوزت المخدرات كان قريب منهم فعلاً، بد من الشجاع، شجاع من ده، يجب على قبره ما عندهم إلا جليد من الجنة، وجب إذا جاء وقبره من ما على النخلة سخر عجراً فوقه بعد دارنا اذا اننا تدافع ما راى واضح المعالم ما ورائه هو صالح بعد شويه في جبال منتزه مخرجها راسها خربان في حد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 for you. يعني في شيء من القبيح اللي هو يعني انه ده قابل في الثاني في رؤيه في غير منه ممكن هو ليس لمن لم يوصف ما بك ما هو هذا الوصف من حقل المرضى المسلمه هذا اليوم صالح بالفلم انغ والصالح وعندما ليس يجب به مرضى سمس رغيدهم عند صحه صيام فيه اذن انه ليس بعينهما انما يا سؤال في المستن يعني من وين عم سؤل يعني المهم عن جوده الحياه الاعراض والعلامات البيانية اللي عندها فيها بدنا نفس المثال كله مجاوره مجاوره مجاوره مجاوره مجاوره مدينه ابو خليل مشارقه وقت الظهر من من ولكن لما كان هذا البيو، هذا عن صفات الجماعة أنهم نبلاء مشيدهم عن اداء الأئدابات، هذا هذا من عن يعني ولكن يجب ان يكون هناك اجراءات يجب ان يكون هناك اجراءات يجب ان يكون ان يكون هناك اجراءات يجب ان يكون هناك اجراءات يجب هناك ان هناك اجراءات يجب ان يكون هناك اجراءات يجب هناك اجراءات عن ان يكون هناك اجراءات يجب يجب ان يجب ان يا أخي جاء إيش يمكن يا أخي الأبا عندي يمكن جواز سفر بعد تعليمه عندي يمكن جواز عندي يمكن جواز وكذلك السفرات الارض المفروضة وما فعلت بأدب المفروضة هو نفسه حاولت في السنة نفسه شغل كان معناته من الأشغال من الشغل ما في أحد ما أني أظن ما اذا هو مهو من خلق رئيس فكان الله واضح ان هو اخر ورد حديثي ورد حديث ذهب ولا من حجرين شهر الله الله الاول انه بين بين من وذلك حديث النهي على رأيكم الصحارة من المضاعفات ما في الجنة الجنة من استغفار الإنسان، في يشوف، كما النبي صلى الله عليه وسلم: نتكلم عن الان ما عن الكور. عن الفرد. عن هذا ما عن ولكن الان لو حط داخل البيت وجعل مثلا انسان قضاء الحاجة شبخ أو غربها ونحف القبول وكانت بهذه الخبرة هذا لكن يكون comes beada bada ما يوحد Faa na na na ولكن لو كان في, حتى لو كان في, لا من في هذا اللي التجاه احبه عن عبدالنين عن جواز الشعي وعدم جوازه قال لا لأنه غير ولا من حبه حبه نحو العرب من ثلاث هذا، które są małych, małych, małych, małych, małych, małych, małych, małych, małych, małych, małych, małych, małych, małych, małych, małych, małych, małych, małych, małych, اللي جزء منه. نعم نعم نعم. في هذه المسألة هنا شرح مادة نتكلم عن فيديو موجة. نعم عند فيديو موجة نقول المراحل الماضية والأسابيع الماضية ولكن لا يتشرب ضدنا فالاحتياط انه يميز بناء انفاق ما بدكش مش فرق من اداء المهاره ومدى ابدا